أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يكتوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الكفجار نتي فيه وما أدراك ما تبين كتاب مرثوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا خل محتد أفين إذا كتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم أرضهم يومئذ ثم إن لقال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الحمد لله نحمد رقوة نحينه ونستغفر وعوذ من الشرور انفسنا ومن اعمالنا انه من if you to ألا ونشر الجمهور محدثاتها وكل محدثة في بقعة وكل في بقعة مضلالة وكل ضلالة التي في النار وللجنه واحلى النار وكانها رائعه نسال الله في جنته وان يؤذينا من ناره العلم فيها قولان مشهوران القول نارًا وادٍ في جهنم يا سبيل لمن يصاد من اهل النار ان الله ان يذوقنا النار وعذابها وورد في ذلك جمله من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل من استناج منها لا فينا من ولا هل له علم هذه الجموع يطوف بها ان ولي تستعيد ولي جهنما من الله ان من النار وشم ذلك اجل ويل وحيد, وحيد وتهديد وعذاب وتشريع صواب او غير ذلك او معنوي كشهاده او غير لا يقول في شيء من فروض من بين الناس والشرائع وعلى نساني أحضر I don't فكاية المزور قال صلى الله عليه وسلم يا نحشر العصار. خطار الخط. اذا تريدكم بكل. واعوذوا لله جئان السنة وهم تسمع. يمتوها الفاحثة في قوم القصر. اذا فشا فيهم الطاعون والاوجاء التي لم تكن في اكلافه الامراض لم يعرفها الناس قبل ذلك بسبب الاعلام ودموع الباحثه نسال الله السلامه والعفو والعافيه وان مرض المسلمين اذا فشا في الكسر فيهم التي لم تكن في اكلافه الذين عروا من قبله. القطرة القطرة الثامنة. قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. وما لم ينقص المكيال والميزان. لا يؤثر حقا يا صاحبه والخير وخور السلطان عليهم. نسال الله السلامه والعمره العافية. محتاج من التغني من الذي فجر فيما بيننا يدخلون ولا وينامون في غايه نصب النار إلا الا شيوع وحضن حضوب الناس في بين الناس نبي وشرب قال رب العالمين ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالبرد يقول عليه المال او عنده المال القدر ولم يكت شيئا فيقبل المدعي سيطالبه فيقول ليس لك اي شيء الشيء ولا يحده ولو طرح الامر الى القاضي او السلطان لا تكونوا اموالكم زيكم بالذبع وتطلوا فيها للحكاة ليس حظنا ايضا شكوتي ليس معك دليل وتطلوا فيها للحكاة فليس نبع لهم الصغير فيدفك لذلك يحكمل الله وصل الله الله قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم البينة على من اتنى واليمين على من امسر البينة على من اتنى فتبدأت الملكة عند الملكة لهم البينة البيينة كتبت الشيئة شهد على ذلك واحد من الناس لا ما لقى لسليم اليمين على من امسر وأنتم خطوا وانتم تعلمون, أن تعلمون, أن لكم تعلمون على غير الحق من الذين في قوم وياكلون حقوق الناس ماديه او معنويه الا يقل اولئك انهم ودعوتهم الا يوقنون بانه من بعد تخيل بدنه مجنون من شديد للقيام بين يدي رب العالمين يحضر في الخليل يحضره وأنك مدخور بعد النوم في السؤال. لو كان يؤمن بذلك لو لا رجع ولا لا بعد الضل الى من الناس ومن اقر وتذكرة السماء في ذل القلوب لتكفيرها تكلمنا على الحرام ترفع صور ما الله عليه وسلم ان الله لا يقبل الا مغربة القدمات يرفع يديد لذلك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه حق لكي ان تسديها لو من كانت عنده مظلمه لاسي في ذمك حتى اليوم في الدنيا. في ضمن القبر قبل ان ياتي يوم القيامه انها إن ليس يومها ثم ولا تراها لا تستطيع ان انت تاتي يومك يا فلانك لن تاجني عين كلها لا انها ليس يومها ثم دينارا ولا تراها انها هي الحسنات والسيئات تعطى <تصفيق> هذا <تصفيق> الحسنات <تصفيق> مقابل الجنين كم وكم من الحسنات مقابل كذب الحق او الشهاده بالحق لفلان مقابل الاعتلاف باللسان او باليد على فلان من الحسنات ويعطى فلان من حسناتهم فهي قبل ان يقضي ما عليه ان افلس للسيئات وطورتت عليكم وطورت في النار. هل يظن الذين ندعو ليوم عظيم يوم يقوم الناس. كل الناس. كل الناس من كجر في السلاوات والصابة الرحمن عبد عدد. وقل لهم آسين يوم ان كتاب القدار نبيل الدين. كتاب الذين كدروا بأحالكم. وقفصوا لها شيارهم. وعظوا الله حفوظهم. الذي مصنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد إذا كان في ازدان من الدنيا وازدان على الاخره اتته ملائكه الحديث وفيه ان النافع او الكافر يسخن في قبره من وقف ما دينك من الرجل الذي كره يقول ها ها يا ابي. وفي الثالثة يقول سمعت ما يقولون شيئا فقلت يا حاتم يا حاتم سمعت ما يقولون قلت عاشك ما عاشك يا خاطر. فيقول الله كذا عبدي فاجعلوا بكلابه من الجيل في الأرض الثابعة. تبعني كتاب المتابة الذي فيه وظلمهم الجيل ومع أدواتنا في الجيل كتاب الرقوم رقم فيه وكتب فيه أعماله وأخلافه وتعاملاته سلم يا ربك سلم كتاب الرقوم اقول لهذا السبب الله الحمد لله رب العالمين وصلاه وليمتزر به إلا كل معتدر تعثى من الحلال إلى الحرام تعثى حدود الله وليقف عندها ايات الله معتدر كثير الاسم مستدر في إذنه يصر على ذلك ذلك الذي سره لا يريد ان يسمع عن يوم الهدى عن يوم القيامة بشيئة. ما يسمع عن يوم الهدى لا يكره والكلاب كامل بلغان الذي يوصلهم لذلك هذا الران والران حجاب يكون على القلب تلد ربه يحجب القلب من رؤيته النور يحجب القلب على الصمع قلب منكوس كلا كلوب جنبنا كان يحتمون كسر لهم مخالفات لا حق يعود له كان على كلوب. ان العزة كان الاخرى عن صلى الله عليه وسلم. اذا اجلنا نفت في قلبه نفتة سوداء اتنى. فلماذا وآب صغب قلبه وانعه من جديد. تعود الخلوب على قلبك. اذنك قلبك. اتود. مردد. كالجوز مشهدنا في الناس المطلوب. لا تستطيع ان تتعرف فيه شيء مجدود. تجنه على الخير. هيا يا يا الكوز مجزيلا لا يعرف معروفا ولا يذكر منكرا صار على قلبه حجابا كما بلوان على قلوبهم ما عدا الحق ما كانوا يكذبون كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اعدا حقا حقا وفينا الحجاره الحق علينا وباطل نعم نعم يرون الحق ويقول هذا باطل ويرون الماضي ويقول هذا حق اللهم يرين الحق حقا يقسمون. كلا إلا هم عن ربي يومين محزوضون عن رؤية الله والؤمنون يرى ربهم إلى يوم الى اشأل الله ان لا يحيبنا من النار محزوضة. محزوض ناظره للذين احسنوا الحسنى وزياده في حديث ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت الى وجه الله الكريم هل يا رب يوم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هل في رؤيه القمر ليله البدر ليس دون تذكر حمون حتى يرى كل واحد قال هل طامونا في رؤيا الشمس في قوم لا يتدنون تعاقبوا الا وقال فليئنكم ترون ربكم يوم القيامه اي ناس تلك الرؤيا واضحه الواضحه ربك يوم القيامه لربنا بشيء من مخلوقات وعند الوحلي والمسلم واللطول يسير صلى الله عليه وسلم اذا دخل أهل الجنة في الجنة. ناذا هناك من صف الله في الأهل الجنة على رضيهم. فيقولون نعبنا ونهجنا في جنة هذا؟ الله أن يقصير موارسينها في وقال لهم يطورونها ان تبيضوا لكم وتبيضوا لكم قال اعطيكم افضل من ذلك قال وهل هناك افضل من ذلك فيوضعني انا فماذا قال قال الله وفي عليكم بالضوال فلا نصع عليكم ابدا في رزق مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم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 تدخلوا سنة ونادوا إلى ذات لقول أفضي علينا ربنا قال إنكم ما تكون وإن دون ربزهم ربنا ضلبت علينا شكورتنا وقلت قوما ضالي ربنا أخرجنا منها سرين عزنا سرين وضالي وقال السرط فيها ولا تكلمون ثم هل لهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا هذا اسم شرف للقريب الذي يرم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كانت اعمالكم تكذبون له جل وعلا انك تمد صبحا فرسا قل يا رب قل يا رب قل يا في رب قادروا حساباتكم فانكم على ربكم موعودون من بعض نوحكم تقفون بين يديه السؤال فعجلوا باداب الحقوق الى اهلها ماديه كانت او معنويه ان قدر الله بيننا بخاء ورخاء نجد ما بقي من ايات السوره وان لم يقدر الله بيننا الله ان يجعل لقاءنا القادم في الجنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا عنا في مئاتنا وتوفنا معنا الغار اللهم الحياه زياده لنا في, في كل خير واجعل لنا من كل شر اللهم قومنا في 25 وقد قلنا الى صغير مكتوبين وطلعنا من حدودنا ولا مخليصين ولا رب العالمين الله ارحم الناس جميعا اذارنا وارحمنا يا عن الخير من ترك لهم الله ارحم شيخنا وعلمانا لا ترحم مشايخنا على الخير وال قلوبهم الثلاثة ومئتهم. انفحلوا البلاد والعباد. اخذتهم ايديكم الشياطين يا عرب الحديد. الله هم اسكوا بساءنا. الله ما اسكوا في الدنيا والجنة بالناثرة. اللهم نهد شباب المسلمين. اللهم شباب المسلمين. اللهم شباب المسلمين. الله اللهم اخرجنا واصين الخير والحق والاحسن يا رب فاجعلهم نافعين ننفذ بهم ولاهلهم وليتجمعوا يا ربنا نجيهم من الشور والمسكرات والمغرات <تصفيق> اللهم اكتب لنا جناتنا وندع فينا فاعلم طورنا اعيننا يا ربنا امنحهم باب الحجاء و يا أهل المدينة المشرفة، الله المستفيد من المدينة، الله الناظرين على المدينة المشرفة، الله اللهم من المدينة المشرفة، الله من المدينة المشرفة، الله من اللهم الله يا رب العالمين. يا لا نصر رعده إلا أقول صلوا إلى الله ولا ترجعوا والله و لكم ربي نصر لا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يبتغفون وإذا كانوا أو وذنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم النبي لا سلع الذ العالم كلا إن كتاب الزجار وما أدراك ما كتاب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل محتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أفاصير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم هذا الذي